الشركة بالقديم والحديث زلنا مع مظاهر تعطيل الربوبية صحيح؟ تكلمنا على الفرق من الجميع والمتازلة وغلاء وانواع تعطيل الربوبية اليوم ان شاء الله نتكلم على لون ايضا من الوان تعطيل الربوبية عند العلمانية التي هي غير ملحدة احنا نتكلمنا أن تعطيل ربوبية في العلمانية الملحدة العلمية غير ملحدة هم الذين يقولون نؤمن بالله وأن الله الواحد الأحد وأنه الرازق وأن الله جعل جنة ونارا كل ده نظري أمام الناس وانت ترى بقى الآن يخلجون بعد ذلك يقولون وما في فرق ان أي أحد ممكن يدخل جنة ويدخل نار الكلام الذي تراه الآن يمينا ويسارا الأصل الأصيل للعلمانية هو تنحية الدين عن جوانب الحياه باسرها هذه مهمة العالمانية في هذه الدنيا هو طمس معالم الدين أو حتى لا نقول أن أن أن أنه, انه, انه, انه, انه, انه, انه, انه, انه اهل الدين لا يقبلون هذا ستكون عداوة ضرية لكنهم يقولون اسم الدين لكن يجعله على أساس أنه ايه رسوم رسوم فقط لا يبقى من الدين إلا إيه فقط لا يبقى من الدين إلا اسمه فقط أنه الدين برسوم بأنك تقول في الموالد والحفلات و... وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والرقص والطبول وكل هذا الكلام هذا هو الدين هذا هو يراد بهذا دي العلمانيه ما تريد قط في هذه الحياة إلا تنحية الدين العلمانيه ما عندها إلا تنحية الدين لذلك هو أهم وأسس التي يعني يسعون جاهدين بها تنحية الدين من الجوانب الحياتية بأسريها من الجوانب السياسية لا يدخلون الدين في أي سياسة ولا في غيرها لا يدخلون الدين نحن نحن الحمد لله أن تجنبنا إحنا ما لنا الكتاب والسنة أنا أقصد سياسة الدنيا لا تكون إلا بالدين زاد على قول بأن ولات الأمور يجب عليهم أن أن يكتنفهم من العلماء يعني ويكون عالما نصعا أمينا يدعو له في الليل وفي الصحر وأيضا إذا زل يعني ينصحه وإذا وإذا عصى دعاه بالمعصية وإذا وإذا أحسن يدعو له بالتوفيق والتسديد الله تعالى بين على شان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بامير الخير جعل له وزير خير ولا يمكن يكون وزير خير الا يكون العالم به لان العلماء هم صمام الامان لولي الامر وهم صمام الامان للرعايه وهم صمام الامان لمن لكل الامه باسرها لكنهم حقا صمام الامان لولي الامر لان ولي الامر على كاهل أمر لا يمكن ان يتصور واحد تخيلوا بأنه سيأخذ أمام الله رجل في علاه يسأل عن في بطن أمي. نحن لسنا متصورين هذا الباب. أنت بنفسك كذا فقط أنا توصل عن ليخ ولا جالسين هكذا. هم سيسألون يعني المسألة والله في أوقات من شدة المعاصي التي أقع فيها أقول يا رب ما أريد ودنا وما أريد نعيما لكن أريد أن أكون ترابا. أو أن الله حاسب المهم الله حاسب ورب العزة جاءتني أوقات أقول ذلك. فالمسألة اسم الهينا سيسأل عن جميع من تحت امراضه جميعا حتى الجانب في بطن امي سيسأل فلذلك صمام الامان له في الدنيا وفي الدين هو العالم فهؤلاء العلماء معه لان العلماء كما قلنا هم الذين يظهرون كيفية سياسة الدنيا بايش بالدين والمسألة ليس فيها ولا تكون نزعات تقافية على ما يقولون سنبين لأنه عندهم شبه يقولون نحن ننحي الدين من أجل 1-4 من الشبه التي يتمسكون بها لكنهم يقولون تنحية الدين من هذه الجوانب الثاني تنحية الدين من الجوانب الاقتصادية أصول العالمية هكذا تنحية الدين من الجوانب الاقتصادية ما في دين في الاقتصاد والحق أنهم الآن حتى أهل الكفر في الغربي ينظرون الآن بنظرة ممحصة بنظرة يعني قل مدققة جدا على الاقتصاد الايه الاسلامي هم ينظرون الآن كيفية علاج ضياع البنوك بسبب الربة بالنظرية الاقتصادية المسلمة يعني ينظرون الآن نظرية الاقتصاد الاسلامي اللي هو تتنامى معه الأموال لأن النظرية, النظرية الربوية ماذا حدث لا تنام المال ده اسمه انقضاض على الاقتصاد بأسره ينهار وقد انهار قد انهار ينهار وبالربا ينهار فهم ينظرون نظرة محصة للاقتصاد السلام هو الآن البنوك الربويه ايش فعلوا أنا عشان تفهموا بس هذا مثل افرادا لما يحدث في واقعكم فترى ووسع الدائرة بقى اعلميا البنوك الربويه بتعمل ايش الآن بتجعل جانبا تسميه جانب ايه هذه معاملات إسلامية البنك الروبوي جعله فرع فرع يكون فيه معاملات إسلامية ليه مخلاص ودد الجدوى كلها وطبعا المعاملات الإسلامية في البنوك الإسلامية ليس الإسلامية خلينا نتكلم بالتصريح لا بالتلميح المسألة اسمها إسلامية والضابط الشرق وهي خلواً من ضوابط الشرعية ولو انضبطت لربح وربحاً أعظم من ذلك بكثير لكن لأنها اسمها إسلامية ترى الرجل يروح يدفع خمسة في المية زيادة ولا يدفع نصف في المائة نصف في المائة نصف في المائة ربع ويقل لا عزب الله فازن وبحارب من الله ورسوله وخمسة في المائة يدفعه عليه على على أرحب ما يكون وأطيب ما يكون فقط لأنه إسلامي فأنا بقى لو الضوابط الشرعي حقا انضبطت وكانت المعاملة معنا إسلامية لأن المعاملة إسلامية تكفل للإيه تكفل العدل للجميع وتكفل العطاء في الجميع أن يكون الأمر متوازن ومتوازن ويكون فيه النماء وأيضا الإعانة والرفق. هذه التعاملات الإسلامية، فهم العلمانية الأصول في أصول العلمانية تنحية الدين عن الجانب الاقتصادي، ولو تكلمت معكم والله بتوسع في كل المعاملات غير الإسلامية، والمقارنة بينها وبين المعاملات الإسلامية لن ترد إلا البؤن الشاسع والفقر الواسع بينا بين المعاملتين في إيش في النماء الاقتصادي؟ النماء الاقتصادي كله كله عمده التعامل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وما ب... ما بتضييق هم يحسبون أن اننا لو قلنا ك... لهم بالاقتصاد بالض... د... بالضوابط الشرعيه ياخذون هذا الضيق على الناس وتو... واغلاق وانت سنتعامل كيف مع انت تتكلم الان على مسألة الضمان البنكي وغير الضمان البنكي وحتكلم في هذا كلها كلها تحت مظله الشرع موجوده كلها تحت مظله الشرع موجوده لكنهم ابوا الا ان ينحوا الإسلام من اضطر استخاله قبل التورات التطور في الفكر الاقتصادي الدين لا يواكب العصر في هذا استغفر الله استغفر الله وايضا ينحون الدين في الجوانب الحياتيه في الجوانب الاجتماعيه يقول للناس يا عرفه اجتماعات هذا على على الدين مع ان المساله باسرها ان الدين هو الحاكم على الناس في هذا الباب وفي و كل خير كما سنبين فهذا التقصير العام لهم في هذا باب تنحيات الدين كلية في كل أجزاء الحياه تنحية الدين هذا الأصل أصيل مهمة العلمانيه هو طمس معالم الدين طمس معالم الدين وعدم عدم العمل به قالوا ولا تلوموننا عندنا ما ما الواجع الذي يجعلنا نقول بمثل هذا فقلنا ما عندكم سأتوا ببعض الشبهات التي عندهم من هذه الشبه التي يتمسكون بها يقولون انتم تنادون لا نهار صباحا مساء الشريعه الشريعه والشريعه مطبقه لكن طبعا لا يقولون الشريعه مطبقه 100% هي الشريعه مطبقه ايش 99% نعم الشريعه ممكن تكون مطبقه هذا حق هذا حق يعني هذه لهم حق فيها قالوا الشريعه مطبقة لا تتكلمون في هذا الشريعه مطبقه مطبقة نعم حق لكن هناك أمور أيضا لما جنبت الشريعة حدثت الكوارث لما جنبت الشريعة حدثت الكوارث قال الله تعالى وقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ذكركم يعني شرفكم عزكم تمكينكم علوكم هذا من هذا الكتاب لما فيه كما قلنا الجوانب الكلية التي تخص الإنسان من ذلك أنهم يرون بأن تطبيق الدين في الجوانب الحياتية سيؤدي إلى اشتعال النزعة الطائفية وهذا صراحة هذه شبه شيطانية شبه شيطانية لما؟ لأن الله ذاته سبحانه وتعالى قال في الكتاب فمن شاء فليوم من شاء فليكف النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من التراب جاء لقضية هي أعظم قضية الكون بأسري قضية التوحيد قد قد راضيا بأهل الكفر تحت تحت زمامه مش قاله ادعوهم إلى سلام إلى الإسلام وهذا أحبه إلينا سينأوا فدعوهم فادعوهم ف ف ف فخيرهم بإيش بالجنة عليهم جزية ويبقى كل واحد منهم على على دينه أقصد التعايش موجود وغير موجود وبدون النزع الطفيفين وبدون ولا مجبور النزاع على الطفيفين لك أن ترى ماذا حدث ما علي ابن أبي طالب مع اليهودي وهو أمير المؤمنين والشريك يقضي في القضية الرجل أخذ السيف وقال ليس هذا ذرعك ولا هذا سيفك فقام علي بن طالب قال هذا سيفي وهذا ذرع والناس جميعا يعلمون ذلك قال بينتك يا أمير المؤمنين وإلا فهو, فهو له يقسم له فقام الرجل أقصر انه له وعلي بن أبطالب لا بيين له قال فهو لك الرجل اليهودي لم ينظر لهذا العدل في الاسلام وهو تحت كان في الاسلام ماذا فعل ليس عنده الا ان يقول اشهدوا الله الى الله ان محمدا رسول الله طبعا ما يحكونا قصة ضعيفة قصة عمر بن العاص قال اضرب صلعته وهو ابن اكرمين ثم قال تعالى على صلعة عمر فاضربه ليس ابن صحيح ليه القدفي الذي ضرب ضربه ابن عمر بن العاص هي ليس صحيح لكن يستانس بها ايضا ان موجود عمر بن عبد العزيز في القصه المشهوره قصه ايش ها فتح سمرقند قصه مشهوره جدا في فتح سمرقند وانهم قالوا انتم ما خيرتمونا شوف ما خيرتمونا ارسل عمر بها الى القاضي فالقاضي حكم الكل يخرج اتركوا ما في ايديكم بالله عليكم اي دين يسرح في هذا رايد اتركوا ما في ايديكم اخرجوا من البلد خرجوا الناس دخلوا في الاسلام طوعا انتهى حكم المستهاد يعني يحكم بين الناس في هذا العدل وفي هذا هذه وهذا وهذا ايضا الرفق بالناس لا يمكن ان يترك هذا الدين فدخلوا في الدين لا فاجئ انت لو, تع... لو علمت هل الدين دخل فيه الناس بالسيف حقا قال انسان عمر قدر الناس حتى حتى اقول لا اله الا الله صحيح لكن جميع الذين دخلوا من اقطار بلاد... بلاد افريقيا والهند وباكستان دخلوا كيف بتجارة هؤلاء لا لما نظروا إلى المعاملة ونظروا إلى الأحكام الإسلامية فدخلوا في دين الله أفواجا فالحق أن نقول بأن تحكيم الدين يورث النزعه الطائفية أو يش يشعل نيران أو فتيل النزعه الطائفية هذا هذه شبه شيطانيه أبدا وكثير ممن يخالف دين الإسلام يقولون ما عشنا في أمان إلا تحت ظل الإسلام وما رأينا عدلا إلا تحت ظل الإسلام من ألعن أمة في التاريخ من اليهود هم قال عن أمة الأمة الغضبية صحيح لما يأتيهم الانسان تعقد معهم علي, إيه؟ على خيبر له الشطر ولا مش هم, هم ينفقون عليها وله الشطر ما يخرج منها فكان يبعث إليهم عبد بن رواحة ليخرص ثمر نخل خيبر فأرادوا رشوتة وهذا دهب اليهود يعني ليسيب لهم يعني فقام فقال تعطونني رشوة ثم قال جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي إليهم ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم شو فيش يقولون بقى هكذا السماوات والأرض فهذا العدل مع هلاء الناس في الأحكام فهذه شبه شيطانية فالحق هذه شبه مرضودة بالتاريخ وبالواقع وأيضا بالدين الله على قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والبر والقسط هذا عطف إيش لا تعتم غير هذا عطف تبان هذا عطف تفسير لأن المقصود بالبر هنا هو ليس الحب ولكن القسط القسط العدل في المعاملة وحسن الخلق ولا تظلم وأن ترد عليه الخير بالخيص من الشبه التي يتمسكون بها أيضا في هذا الباب يقولون تطبيق الشريعة يظهر استغفر الله كلمة ما أنا أريد أجمل الكلمة يظهر تطبيق الحدود في الشريعة تظهر القسوه كلام, كلام اخر اشد من ذلك القسوه قلنا لا قسوه بل هي رحمه بل هي حياه قال الله جل في وقول ربنا مقدم على قولكم قال الله تعالى ولكم في الخصاص حياه يا اول الالباب ولو تنزلنا معكم وفيها شيء من القسوه قلنا قسوه لرحمه قسوه تؤدي لرحمة الجميع لأن القاتل لو علم أنه سيقتل وتزهق نفسه مقابل القتل ماذا يفعل؟ يقول حياتي أبقى وليه حياتي أبقى؟ لا السارق لما يعلم أن اليد تقطع في السارقة ماذا سيفعل؟ يقول على ربع دينار؟ لا والله أموت جوعا وتبقى يدي أموت جوعا وتبقى يدي فكان فيها حرز للأموال والأعراض والنفوس وأيضا للحياة في أمان فكانت الحدود أصارة ليست قسوه بل هي رحمة أيما رحمة لكن لكنهم لا يقون فهنا هذه الشبهه لا تساوي شيئا وردنا عليها ونقول لهم الآن بيننا وبينكم أمر وهو أنتم تقولون لمواكمة العصر والتطور التكنولوجي والكلام في الدين يخرب علينا ذلك نقول أنتم الآن بين أمرين إما كفرتم وإما امنتم قالوا بل نؤمن بالله وبرسوله قلنا إن كنتم بالله ورسوله الآن نسألكم سؤالا الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون الله يعلم ما ينفع وما يضر الإجابة ستحدد إيمانهم أو, أو كفرهم صحيح فإن قالوا نعم يعلم قلنا إذن أنتم تتقدمون من يدي الله ورسوله لأن الله على الذي يعلم ما ينفع مما يضر هو الذي شرع هذه هذه الأحكام التي بها النفس للبلاد وللعباد وصلاح البلاد والعباد بتطبيق هذه الأحكام التي جاء بها أجاد الغراء لا سيما وأن الله أتا بهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان صالحة لكل زمان. لا سيما وأن الله قد أخبر بما سيحدث وأخبر مسلم بكل ما سيحدث فإما أن تجهل ربك وإما أن تزعن بعلمه وبقدراته على إصال النفع وإلغاء ال الضر ال ال لا سيما وأنا كما قلت ناقشت بعد الدكاتره من الأطيب هو خطأ الدكتور كلمة الدكتور على الطبيب خطأ فيما يعني بيعلق مثلا إعلانات على دروس لطبيب هو ليس مختص شرعية مثلا طبيب فقال الدكتور هذا تدليس أيضا هذا نوع تدليس الدكتوراه درجة أما هو بكالوريوس طب كبكاليريوس تربية بكالوريوس علوم بكالوريوس هندسة ما لا يقال الدكتور هذا سدليس على الناس فهو طبيب فأنا كنت مع بعض الأطبة والرجل كان بيتكلم مع, مع واحد فقال له أنت كل اللي جايب لك المشاكل دي كلها الهم والغم والحزن أنت فيه الكآبة التي تعيشها بسبب اللي في وجهك تسلم له إيش في قال على الحياتي قال يا أخي خليك في النظافة طبعا هذا رجل مشكلة كبيرة فقلت له طب اتق الله الله أمره بها قال لا الله ما كانش يعرف أن في شامبو وفي مستهدوات تجميل في هذا الزمان <تصفيق> والله, والله جهل يضحك وجهل يعني يجعل إنسان يفت له انت ترى ذلك قال نعم وربنا هيعرف ان كان في معجون أسنان اسمه كذا قلت له تعرف قال لي قلت له انت كافر قلت له بس انا ما اقدرش اكفارك اعرف ليه لان انت جاهل لولا الجهل لكفرت الآن ولو قبض الله انفاسك الآن فأنت خالد بخالد شنوجان. الرجل ترعى. ودي دلالة أن برضو الفطر سليمة. ترعى. لماذا؟ له أنت جاهد. الله يعلم كل شيء. قال الله رعاه والذي خلق السبع سماوات والأرض من تهونها تنزل الأمر من هونها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش علم. أمر أيكم للنفع والصالح. أما قال الله وجعل في علاه كارها اللهم بعاثهم فسبطوا. وقيل قعدوا مع القاعدين. ماذا قال الله رعاه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة لا أخذ الأزياد وفيكم سمعونا له انظر هو الله رعلا ماذا قال قال ولو أراكهم كثيرا لإيه؟ لفشلتم وتنزعتم في الأنفع ولكن الله سلم المسألة بأن الله ينفع الحديث أعلى القدسي كان في كلامك إن هنا يستأنسوا به في هذا المقام إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفخرت لفسد حاله وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حال فالله على يعلم ما ينفع العباد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى فعلا فنحن أفخر مع كل الله على وأن الله على برحمتي ورفتي في العباد قد سن لنا قوانين محكمة وهذه قوانين محكمة فيها صالح العباد وصالح البلاد والأمر الثاني لو قلنا لهم طبعا هما لا حجة لهم مع هذا الكلام لو قلنا نعم تؤمنون بدبي نعم تؤمنون انه خاتم الرسل نعم طب الآن هو خاتم الرسل وجاء و... برسالة وشريعة غراه وقال هذه الشريعة نسخت كل ما سبق من الشرائع تكون بقية ولا فانية لابد ان يقولوا ايش بقية هم لا يستطيعون فاناها لان كيف تعبدون لا يجل الفعلات طب ان كانت بقية هذه تشريعاته فاما ان تجاهلوه وتجهيلكم له حشاء بابه وامه تجهيل لمن لمن ارسله سبحانه وجل في علاه إذن وجب انتم في خيار اخر وجب عليكم الاذعان لكلامه كلام هذه ايضا من باب تعطيل الربوبيه ووجه التعطيل الربوبيه هنا ايش عندهم هو هذا هو الأمر الشق الثاني ده صحيح هذا الشق الاول الشق الثاني هم عطلوا الرب او قوانين الرب تعالى الشق الثاني لا نحولنا هذا من باب تعطيل الروبوبيا صحيح ولا لا ففين الوجهة في تعطيل الروبوبيا لا قالوا طبعا بعد ما ما تعبوني وتعبوا قالوا بنوم إيه عطلوا شريعة الله أو خالد نجا على هذا هذا يعتبر شرك في الروبوبيا أو تعطيل للروبوبيا ها شق الثاني ممتاز سيادة دغيرة أين أنت تفكر كما يفكرون ازاي ممتاز إزاي؟, إزاي؟, ازاي هم الان تركوا شرعا لابد يعملوا ايه يشرعوا يبقى اول شيء تعطيل شرع الله ثم سنهم تشريعات وسن التشريعات منازعه للرب في في حكمه منذع الربوية الارف علاء إن شاء الله على قال أم لهم ها شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهذا من شقين رجل أول نعم عطلوا ربو... آ... ممزار الربوية الارف علاء بتشريعي ثم بعد ذلك نازعوا الله في الربوية فنازعوا ربهم في الربوية وأنهم تنوا شرع والقوانين آ... هذا بالنسبة لمسألة آ... على في الربوية من إلا والختام في مساله شرك فروبية في يعني بعض الطوائف وبعض طبعا الشرائع السابقة أنا أقول لا أقول الدينات الدين واحد ودين التوحيد لله جل في أولاد. وهو الشرك بالحلول والاتحاد. وهذا قال به طوائف من أهل الإسلام فيهم الغلو الحلول والاتحاد وايضا وحدة الوجود. وفيها فوارق طفيفة بينهم. سنتكلم بإجمال الآن على هذا الباب ثم نفصل إن شاء الله فيما سياتي. الحلول هو اتحاد الجسمين اتحاد الجسمين حل زايد في عمر حل اتحاد الجسمين بحيث نقلق شرط الواحد كأنك شرط الاش للثاني بلا تفريق هو اتحاد الجسمين وهذا المعنى فيه في الحلول بأن الله قد حل في كل شيء حل الله في كل شيء الحلول, الحلول حتراه عندما تمحث النظر تراه خاصا وتراه إيش؟ عامة يعني بعض الطوائف يعني يقولون بالحلول خصوصا والحلول عموما فالحلول معناه هو حلول اللهوت في النسود هذا معنى الحلول الحلول اللهوت يعني الروح الإيه؟ في النسود في الجسد البشري هذا معناه حلول اللهوت في انسود هذا معنى الحلول هذا طبعا شرك في الربوبيه كما سنبين لانهم يعني عطلوا الربوبيه لله وجعلوها ايش في بشر او في كل المخلوقات جعلوا عين الخالق ما هو المخلوق كما واحد في الوجود كما سنبين والحلول يعني هو حلول عام وحلول خاص الحلول ينقسم الى حلول عام وحلول خاص الحلول الخاص هو ما قالته بعض النصارى نسطورية من النصارى هم الذين يقولون بأن اللهوت قد حل في النسوت يقصدون بذلك حل في من في عيسى عليه السلام فقط حل في عيسى عليه السلام يعني هنا اتحد اللهوت مع مع النسوت يبقى في شخص واحد وهو عيسى تجسد الله في عيسى عيسى محاشاه سبحانه وتعالى يقول والله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وحلول الله في علاء يعني قد قال به أيضا بعض من زعم الإسلام وبعض من انتسب لأهل الإسلام كمثلا ها درسناها كامله كاملة الرافضة الخبثاء الباطنية والاسماعيليه من من هؤلاء الذين يقولون بأن, بأن الله حل في من حل في علي بن ابي طالب ومن من يقول حل في علي بن ابي طالب وحل في آل البيت في آل البيت حل في عليدنا أبي طالب ولذلك يقولون لما, لما حرقهم بالنار قالوا لا يحرق النار إلا رب النار إذا فأنت الاله الحق عوذ بالله من غضب الله فتنة عمياء فهذا أيضا طائفة من الطائفة الذين انتسبوا للإنتان فقالوا بذلك وهناك طائفة من غلاة المتصوفة يقولون بأن الله حل في بعض الأولياء لا يا مولانا بعض, بعض الطائف الغلاث الحمد لله مش حد عندنا في مصر بيقول بذلك ولا الحمد لله والشكر لله فبعض الغلاث يقولون بأن الله على حل في بعض الأولياء حل في بعض الأولياء هذا الحلول الخاص هذا الحلول الخاص والحلول العام هذا ما قاله إلا من وهذا حقا ما قاله إلا الجهميه باللزوم ليس بالتصريح طبعا من تحت الجهميه من تحت الجماعة يقولون بهذا والقول ليس قولا صريحا ولكنه باللزوم يقولون بالحلول العام حقا الأشاعرة والمترودية يقولون بهذا ايش بقى والوجه وين في الاتحاد قالوا الله في كل مكان بيقول الله مولانا أيه سمعتها بأذنك الحمد لله لابد أنك فعل شيئا حتى يشف الله أذنك من هذا القول وساعوا ابا قلب عبدي اللهم استر علينا يا رب العالمين اللهم استر علينا من هذا الخوض فهنا يقولون الله في كل مكان هذا حلول عامه الان بس هذا باللزوم هذا بالضروره تصريحا هذا باللزوم ان يقول الله في كل مكان يبقى في يعني استغفر الله يعني احتوشته استغفر الله حاشا لله لكن يقولون الله في كل مكان وهذا نوع حلول معاً. وهذا المذهب تعطيل تام كامل للربوبيه لا نو كما وجعل الربوبيه لمخلوق جعلها لمخلوق وجعل الخالق في المخلوق نعود بالله من في هذا البات. ايضا من المذاهب التي فيها تعطيل الربوبيه مذاهب الاتحاد مذاهب الاتحاد والاتحاد معناها الاندماج الاندماج الاختلاط هذا معنى الاتحاد يعني هو يقولون الاتحاد اختلاط اللاهوت بالنسوت لا ثاني حلول اللون في النسول شوفوا الحلول عشان لو بالتعبير هتفهموا هذا كده حلول هتشوف هذا حلول هو بذاته داخل صار المحلول فيه ظرفا له هذا ه هذا ايش هذا الحلول طب ايش الاتحاد الاتحاد ان تاتي بالملح على ما في داخل هذا لا يبقى الجزيئات باسرها اندمجت هذا الاتحاد مفهوم كده فهمت هذا هو فاذا اتحاد الاختلاط الاندماج وهم كاختلاط اللبن بالماء كاختلاط اللبن بالماء وهو هذا الاتحاد ايضا اتحاد خاص واتحاد عام احكمكم الله الاتحاد الخاص قال به النسطوريه أه لا مش النسطورية النسطريه قالت بالايش بالحلول الليعقوبيه من النصارى الليعقوبيه من النصارى يقولون بالاتحاد يقولون ان هو اختلط اللاهوت بايش بالناسوت اختلط اللاهوت بالناسوت طبعا غير الحلول غير الاختلاط الحولا ترى في هذا انما الاختلاط الاندماج ده يقولون بانها اصبحت لا فوارق لا فوارق مفهوم هذا هو الاندماج له اختلاط الجزيئات بالجزيئات كاختلاط اللبن بالماء وهذا الاتحاد الخاص يعقوبيه يقولون انهم اختراط اللاود بنسود في عيسى عليه السلام اما الاتحاد العام هو قول الملاحده الذين يزعمون انهم ايه انهم من اهل الاسلام يقولون الله عين الكائنات والحق بان هذا الاتحاد قريب جدا من وحده الوجود لان الاتحاد يقول حدث في مباينه ثم حدث الإيش؟ الاتحاد المخالطه المماثله اما واحد من الوجود يقولون الوجود كل واحد ما لا فرق بين خالق ولا مخلوق مفهوم لا فرق بين هذا الفرق بينهم لا فرق بين خالق ولا ولا مخلوق الاتحاد العام هو قول الملحدين الذين يزعمون بان الله هو عين الكائنات ومذهب الم... وهذا أيضا فيه تعطيل لربوبية الله دل في علاه ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام بأن شر المذاهب هو القول بوحدة الـ الـ الوجود وكل هذه عنها شر المذاهب القول بوحدة الوجود لأن القول وحده الوجود يقولون لا فرق بين الخالق ولا ولا مخ... الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق لذلك خرج علينا المهاوي إذا صحت اللغة إذا صحت التعبير والمجنين الذين أخذوا بثيابهم وقالوا ما في الجب الا الا الله والاخر ابن عربي ابن فارض ابن سينا ولا الذي يقول يعني ليس شعري لا يدري من الرب من ومن العبد ما يفرق بينهم لا يفرق بينهم يعني كفر بواح في هذا الباب فيقولون عين الخالق وعين المخلوق وهذه وحده الوجود وكما قال العلماء هذه من أعظم أو قل من أفسد المذاهب وهي اشر واضر المذاهب على الاسلام قال ذلك غلات الصوفية ابن فارد وطبعا هناك صوفيه معتدله وصوفيه على السنة على السنة ابراهيم بن ادهم والجنيد وعبد القادر الجيلاني هذا التصوف الذي نحذو حذوه ونقتسي به ونرفع كيانه لانه كان كان على السنة لا يتركها وإن شاء الله هناك من في هذا الزمان يأخذونه بسير ابراهيم ابن ادهم والجنيد وامثال هؤلاء يعلون راية السنة نعم ويعلون براية السنة بفضل الله لا في اولاد هناك فرق معاصرة فيها ما فيها من النظرة نظرة وحدة الوجود وفيها ما فيها من نظرة الاتحاد والحلول وإن لم يصريحوا بذلك انا شرحتها كثيرا في مع الباطنية والقرامطة فمنهم البهرة وَأَيْضاً الدروز فالبهرة يقولون ذلك البهرة يعرون بأن بعين الله الله وعين يعني في الهتك التي تعبدونها أنه حل فيها وأيضاً القرامطة كما بينا ذلك والدروز الذين يقولون بأن الله حلى وين في الحاكم بأمر الله العبيدية هذه هالطائفة العبيدية الكفيرة الملحده والنصيرية الذين يقولون بأن الله حلى فعلي بن أبي طالب يعني يؤلهونه والبابية والبهائية يقولون بأن الله حل في البهاء حسين علي وهو قائد البهائية وأيضا من هؤلاء القديانية يعتقدون بأن الله حل في غلام أحمد القدياني وأيضا الروحية التي شرحناها أمس بأنهم أيضا يعتقدون بأن الله حل في الارواح التي, التي تأتيهم فهذا ايضا من اعتقاد الاتحاد والحلول وهي حقا يعني هل هلوا ما يمكن ان يصلوا به للنجاة فلا نجاة لهم فهم مع الشيطان ان كنت مغاليا اقول واقل من الشيطان درجة لان الشيطان قد اعترف بعرش الرحمن واعترف بالربوبية واعترف بالالهيه لكنه كفر اما هؤلاء لا يعني هؤلاء اسوا منطقا من الشيطان فهؤلاء نعوذ بالله من الخزان هؤلاء من المذاهب التي عطلت ربوبيه الله رسولاه بل هي عطلت الربوبيه عطلت الالهيه والاسماء والصفات وان شاء الله للبحث مزيد عن هذا وعن هذه الفرق والكلام على مسائل الربوبيه والاسماء والصفات